الخط الذهبي الدايب دوابن في جدايه شعر جلالتك بخيل العيون عيوني ان ملاسفورتين اللولين اللي نايمين على خدك دول هيجننوا يا عيوني والوردي بلد اللي تعرف باللون الوردي على شفايفك انا نفسي الشرف ويكلموا وانا مش هتكلم على عين دانا دبت من الغمس دين من الرمشين دايزة بحولي <تصفيق> <تصفيق> وانا فيا اللي مجد في ترقان في الحب You Jan, leu, uli, tehe, uli, a slanemu te ekkit, intihatib, انا دبت فيكي و انا من كتر الشق مهزاك و لففتيني و راك بلاك عارف انا لو يوم خدت معاك هتأخر عليكي و انا في اللي مكافيني فانا انت الحب يعيني و يا رب اذكرنا كتيني في الموجة علي و غربات قدلتني كل براء ني بكل براء وثبتني بكل جراء بلا اي ارياء ولاكن خطفاني وسرق <تصفيق> وانا فيا <تصفيق> كاسي وانا فيا <تصفيق> الان كن حيرني يا كل سهول كل دار kolle bala hayra